قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم سواء الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَرْضٍ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضٍ وَهُوَ يُطَعِمْ وَلَا يُطْعَمْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَ كُونَ أَوْلَ مَنَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بمرض فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق وهو الحكيم قُلْ إِنْ شَيْءَ نَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ لِتُنْذَرُوا بِهِ وَمَنْ بَغَى أأَننكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَّאَشْهَدُ قُلِ اِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا فسهم فهم لا يؤمنون وما نظلم من ما افترى على الله كاذبا وكذب كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركون لم تكن فتنته إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل أنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة لينظموه في اذانهم وطا وان كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك كيجادلونا يجادلونك يقول الذين كفروا الصغير الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم وإذن مغلوب عليهم ولا الظالين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه لكاذبون وقالوا إن هي الدنيا وما نحن ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد ساعة بغتة قالوا قالوا يا حصتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزلون وما الحياة أفلا تعقلون قد لا ألم الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا فصبروا على من وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدلي كلمات الله ولقد جاءك من نمأ المرسلين وإن كانت الله عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أرسل لمن في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من